ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغنبه بريئا فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة أو إثما قد يحكم له ابداً